إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ي ه و ن س ت غ ونتوب إ ل ي ه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا إ ن ه من يهده الله تعالى فهو ا ل م ر ت د ومن يضلل فلن تجد له وليا مبشرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد كله و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله هو رب الطيبين وخالق الخلق أ ج م ع ي ن ورازقهم غافر الذنب وقابل التوح شديد العقاب بالصوم لا اله إ ل ا هو اليه المصير و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ ا ل ح س ا ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل ا م ة وكشف الله به الغمه و أ ض ا ء به الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أ ت ا ه اليقين فصل اللهم على محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ومن اتبعهم ل إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن و الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولسان واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام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 في هذه ا ل أ ي ا م ان ارى مسلسل ي ز ا ع على شاشات يراها المسلمون يمثل فيه ا ل أ ن ب ي ا ء ياتون برجل ويقولون هذا يوسف الصديق و آ خ ر هذا نبي الله يعقوب و آ خ ر و آ خ ر و ل أ ن ا ل أ م و ر صارت بلا ضابط وشاشات بلا رقيب ج ا ء لكل أ ح د أ ن يفعل ما يشاء من هذا الذي يجرؤ أ ن يشخص شخص نبي ايا كان فما بالكم بيوسف الذي لما راه المصطفى صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة الاسراء والاعراس ما استطاع ان يصفه الا بقوله صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت يوسف وقد, وقد اوتي شطر الحزن نصف جمال البشر. عند ي حسن البشر من آدم قيام لدن خلق آدم الى ل ا س عند ة ع يوسف فمن هذا الذي يزرق ويقول انا يوسف ويمثل شخص يوسف و ي ك ش ب ه به انما كنا نظنه مستحيل ا ل آ ن واقع. ل م ا المسؤول هو ان ا ا ل م ع ان يشخص شخص ا ل نبي محمد صلى الله عليه وسلم في عمل ا ا ل فني ة اهل ا م ا ن ع ان ي ظ ه ر شخص ا ل رسول بشخصه بدل ما ت ج ي ب و ن في الافلام ت ج ي ب و ن نمور او يجي واحد يقول قال رسول الله هذا هو الشخص اللي يمنع الشيطان لا يجرؤ, أن يتمثل في النبي. الشيطان لا يجرؤ. فمن سيكون ان يتمثل ط ا ن ل ي في ص و ر ة النبي ا وانا ء يقين على ان هذا المسلسل لن يخلو من امرين الامر الاول مغالطات الاسرائيليات فان الذي يكتب هذا المسلسل انما يريد جذب الناس ولانه لن يوجد عليه رقيق يقول له من اين جئت بهذا النص واين تحقيقه فانا لا أ س ت ب ع د ابدا ً أ ن ي أ ت ي ب ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت التي فيها الدراما ا ل ع ا ل ي ة ليحشوها في هذا المسلسل ثم ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن ا واثق من أ ن ه لن يخلو هذا المسلسل من الابداع الفني رؤيه المؤلف ا ح ت ا س ب ا ل ن ر ج س ي ة وشخصيته التي يجب أ ن تظهر في هذا العمل الفني فهو مجرد عمل فني ولا أ ن س ى ابدا لما سئل أ ح د الذين ي ك خ ل و ن في هذا المجال ويلقون في وجوهنا هذه ا ل أ ع م ا ل التي يسمونها ب ا ل أ ع م ا ل ا ل د ي ن ي ة فيقول له ق ا ئ د أ ن ت ت أ ت ي ب أ ش ي ا ء ليست م و ج و د ة في كتب لا ا ل س ن ة ولا التاريخ ولا أ ي شيء يقول له هذا ابداعي الفني أ ن ا لست مؤرخا ولست رجل أ ك ت ب سير أ ن ا ر ج ل ف ن ا ن لازم شخصيتي ا ل ف ن ي ة تظهر فنراهم في فيلم زي الشيماء يمثلون أ خ ت النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ر ض ا ع ة م غ ن ي ة تغني على رؤوس الناس والفيلم كله كذب ف إ ن ه الثابت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتق بالشيماء أ خ ت ه إ ل ا بعد فتح مكه لما غ ز ا بني سعد ق ب ي ل ة حليمه ا ل س ع د ي ة فجاءت الشيماء تقف على ب ا ب خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم تساله في الدخول فقالوا لها من أ ن ت قالت أ ن ا أ خ ت ه ف د خ ا لها على النبي صلى الله عليه وسلم و قالوا ا م ر أ ة على الباب ت ق و ل أ ن ه ا أ خ ت ك ك ت ب ض ا عقلت ة ا أ د خ ل انا ل أنا شايما ء ب ن حليم و ع ن د ي ع ل ا م ة أ ن ن ي أ خ ت ه ق ا ل و ما ترى قالت ن ه وانت صغير عندنا كنت اداعبك والثابت انها كانت تساعد حليما في رعايه النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرضتني عضه في ذراع تركه اثر فلما راها أ النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لها وترك كل الاثرى اكراما لها هذا كل ما ورد عن ا ل ش ي ن ا ن فيلم طويل عريض و ق ص ة ك ب ي ر ة لا أ ص ل له هذا إ ن كان مع أ خ ت النبي صلى الله عليه وسلم فما ذلكم حينما يتكلمون عن يوسف الصديق في م س ل س ة وكثير من الناس يقولون نريد أ ن نفهم ا ل ق ص ة نريد أ ن نتعلم ا ل ق ص ة ا ل ق ص ة لما كانت المسلسل تكون واضحه ة يا ي أ اهناك الناس أ و ض ح من كتاب الله عز وجل إ ن الله عز وجل حينما ب د أ ق ص ة يوسف وهي ا ل ق ص ة ا ل و ح ي د ة في ا ل ق ر آ ن التي جاءت ك ا م ل ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا في ص و ر ة و ا ح د ة لم تفرق قال نحن نقص عليك أ ح س ن القصص ه ي ك و ن المسلسل أ ح س ن من قصص الله عز وجل ا ن ت ب ه أ ي ه ا الناس لذلك اثرت أ ن يكون حديثي معكم عن القصص لكن ليس قصص ا ل أ ن ب ي ا ء ولكن قصص بني اسرائيل سنتكلم عن تاريخ بني اسرائيل وعن شيء من ش ر ا ئ ح بني اسرائيل فاننا نجهل الكثير عنه م لا نعرف من هم ولا نعرف الفرق بين ا ل ث و ر ا ه والتلمود ب لا نعرف الفرق بين بني اسرائيل واليهود و ا ل ص ه ي و ن ي ة هناك فارق ليس كل يهودي صهيوني وليس كل صهيوني يهودي ف إ ن هناك ص ه ا ي ن ة من النصارى ليسوا من اليهود و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نتكلم عن د ن ي إ س ر ا ئ ي ل يجب أ ن ن أ خ ذ الموضوع من أ و ل ه من بدايه ة إ ب ر ا ي عليه م ابو ل ل س ا م أ ا ل أ ن ب ي ا ء الذي جاء من نفسه كل ا ل أ ن ب ي ا ء الذين ج ا ء و ا من بعده سنمر على ق ص ة إ ب ر ا ه ي م مرورا سريعا دون الوقوف على ت ف ا ص ي ل فانها م ش ه و ر ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام على أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل كان في أ ر ض العراق في ب ا ب ظهر فيهم وهم يعبدون ا ل أ ص ن ا م ويعظمونها فقيل أ ن ه وهو ابن ثلاث سنوات ب د أ ينظر و ي س أ ل أ م ه و أ ب ا ه عن ا ل ب ق ر ة والبعير من الذي خلق هذه ا ل ب ق ر ة اي صنم من هذه الاصنام خالق هذه ا ل ب ق ر ة فلما كانوا يعجزون عن ا ل ا ج ا ب ة خرج ينظر في ملكوت السماوات والارض يبحث عن ربه قيل وهو ابن ثلاث سنوات فلما نظر فوجد الكوكب قال هذا ربي فلما أ ك ل قال لا أ ش د ا ل أ س ل ج ن ثم اعاد القره ف ر أ ى القمر قال هذا ربي فلما أ ك ل رجع إ ل ى ربي وقال لئن لم يهدني ربي ل أ ك و ن ن لنا قول الله ولما ر أ ى ش م س ب ا د غ ة قال هذا ربي هذا أ ك ب ر فلما أفلت علم يقينا بنور ا ل إ ي م ا ن الفطر في قلبه أ ن ه لا يصلح أ ن يكون له ربا الا خالق كل هذا ومنظمه ف آ م ن بالله ولكن كان ت ا ل سن ص غ ي ر ما جهر بهذه ا ل د ع و ة وما أ ظ ه ر ع د ا ه ل ل أ ص ن ا م إ ل ا وهو فتى لما صار فتاه يستطيع ان يجابه فكان منه تكسير الاصنام وكان منهم تحقيقه في النار فلما نجاه الله من النار فما امن له الا قليل منهم ساره بنت عمه و ن و ط ابن اخيه فتزوج من س ا ر ة وخرج من العراق مهاجرا الى ارض فلسطين لما ذهب عند ارض فلسطين جاء في ارض جعل الله له فيها ماء نازعوه عليها قومه او اهلها فخرج منها هذه الماء فرجعوا ج ذ هذه ب الماء إ ل ي ه وطلبوه أ ن يرجع إ ل ي ه م عاش بينهم فتره ثم ذهب زائرا إ ل ى مصر ومعه س ا ر ة وهناك حدث من فرعون مصر في هذا الوقت مع س ا ر ة ما هو معلوم من أ ن ه راوضها على نفسها وقال له وقال ل ه إ ابراهيم إ ن س أ ل و ك ي ت ق و ل إ ن ي أ خ ي ك ويعرض عليهم ب أ ن ه ا خ و ة الدين ا خ و ة ا ل إ س ل ا م وكان من شريعتهم من شريعه فرعون و أ ح ك ا م ه الا ي أ خ ذ ا م ر أ ة من أ خ ي ه ا ولكن ي أ خ ذ ه ا من زوجها ولكنها كانت من احسن نساء بل يقال ان يوسف ورث الحسن منها فغير فرعون القانون و ا ق ب ه ا فلما ر أ ى من الايات انه لا يقدر عليها اكرمها واهداها هاجر ا ل م ص ر ي ة احنا عارفين المصريين الاقباط كانوا على مر الزمان عبيد عند الحكام يعطونهم هدايا ف أ ه د ى فرعون لساره هاجر سطيه ب ف أ خ ذ ت ه ا ورجعت مع ابراهيم إ ل ى أ ر ض فلسطين م ر ة أ خ ر ى و أ ع ط ا ه الله عز وجل منها الولد وعند اهل الكتاب أ ن ه رزق ب إ س م ا ع ي ل وعمره سته وثمانين سنه يقولون أ ن ساره غارت من هاجر لما رزقت الولد ف أ م ر ت ابراهيم أ ن ي أ خ ذ ه ا و ي ر ق ي بها بعيدا هذا يقال في حق س الخليل ر ة هذا ا ي ق في حق ا ل إ ب ر ا ه ي م الا نعلم انه لما ذهب بها عند ارض م ك ة وتركها بلا زرع ولا ماء فقالت له هاجر يا ابراهيم آه الله امرك بهذا قالت اذن ا فذهب فلن يضيعن الله ما قالت له اثار امرتك بهذا ذهب اسماعيل الى ارض م ك ة وكان منهم ان الله عز وجل منا عليهم بماء زمزم وجاءت ق ب ي ل ة جرهم وعاشت ب ج و ا ر هاجر وكبر اسماعيل وكانت قصه الذبح اهل الكتاب اليهود بنو اسرائيل يحسدون الناس على ما آ ت ا ه م الله من فضله فيقولون إ ن الذبيح هو إ س ح ا ق وليس إ س م ا ع ي ل وهناك بعض الذين أ خ ذ و ا منهم يقولون ذلك ولكن ب ث كثير تفصيل هذه ا ل م س أ ل ة رائع يرد عليهم في ك ت ا ب ه يقول إ ن في كتابكم أ ن الله أ م ر ابراهيم أ م إ ب ر أن يذبح ان ب ه ا ل و ح يذبح د أن ي ابنه الوحيد يقول ابن كثير والوحيد هذه لها م ع ن ى معنى أ ن ه وحيد لا شقيق لهم وعندهم أ ن إ س ح ا ق ولد بعد إ س م ا ع ي ل ب ث ل ا ث ة عشر عاما ثلاثة عاما فكيف يكون إ س ح ا ق وحيدا وهو الذي جاء بعد إ س م ا ع ي ل ووحيد لها معنى آ خ ر أ ن ه وحيد في الارض ليس, فيه ليس معه أ ح د إ ل ا أ م ه و إ س ح ا ق بين قومه ليس وحيدا فالزريح هو يقينا إ س م ا ع ي ل ثم ي أ ت ي نص النبي صلى الله عليه وسلم يحسم ا ل م ش ك ل ة إ ذ قال ان ابن زريحين و ا ل م ص و د ة عبد الله بن عبد المطلب و إ س م ا ع ي ل ا بن إ ب ر ا ه ي م أ ن ج ب إ س م ا ع ي ل من السيده بن ص م و ض ا د ا ل ج ر ه م ي ا ث ن ى عشر ولدا وبنت و ا ح د ة تسمى ن ا س م ة نترك م ك ة ونذهب الى ارض فلسطين ا ت ح ب يتزوج و ت ك و ن ا م ر أ ت ه عاقره ويظل معها سنين بلا ولد حتى دعا إ س ح ا ق ربه بالولد فرزقه الله عز وجل ب ث و ء العيصوي ويعقوب جاء في عقب عيصوي أ و ع ي ص ا لذلك سمي بيعقوب ل أ ن ه جاء بعقبه خرج ا ل أ و ل أ و ولد ا ل أ و ل عيصوي او عيسو او عيسى وجاء في اثره يعقوب عيسو تزوج من ا ب ن ك عمه اسماعيل بن اسمه وجاء من نفسه الروم, الروم ويعقوب تزوج ابنتي خ ا ل ت اختين ربيع ورحيم او ا ب ي ا ورحيم كانت الاولى الكبرى زوجها له خاله وكان في نيته يعقوب أ ن يتزوج راحيل فهي ا ل أ ح س ن و ا ل أ ج م ل ولكن كان في ن ي ة خال يعقوب أ ن يزوجه من ا ل أ ك ب ر فلما تزوجها قال له يعقوب إ ن ي كنت أ ن و ي الصغرى فقال له إ ن ه لا تتزوج الكبرى الصغرى قبل الكبرى فتزوج بالكبرى ثم تزوج باختها وكان هذا في شريعتهم كما ق ا ل ابن ك ث ي ر اما ابن الاثير قال لما ماتت الاولى تزوج ب ا ل ث ا ن ي ة المهم ان الاولى انجبت له ليعقوب سته اولاد ربيل وشمعون و ي ه و د ا وزبولان و ي ش ح ر وكان اقربه م هو ي ه و د ا وكانت ر ح ي ل على حسنها لا تنجب فانجبت بعد ذلك يوسف و ب ن ي م ي ن فاهدت ر ح ي ل إ ل ى يعقوب ج ا ر ي ة أ ن ج ب منها ولدان و أ ه ج ا الاولى ربيل إ ل ى يعقوب ج ا ر ي ة أ ن ج ب منها ولدان فصار عنده اثني عشر ولدان اعلاهم ق د ر ا و أ ف ض ل ه م منزله و أ ح ب ه م إ ل ي ه هو يوسف يوسف كان اكبر من بنيامين وماتت راحيل في ن ف ا ذ بنيامين فرب قلب يعقوب على يوسف وبنيامين ل ي ت م ه م ا فكان يحبهم اكثر من اخواته وكان يوسف لحسنه وجماله وعقله احد إ ل ى أ ب ي ه من غيره فلما ماتت أ م ه الرحيم أ خ ذ ت ه عمته اخت يعقوب بنت إ س ح ا ق لتربيه فلما ضاق يعقوب ببعد ابنه عنه طلبه فقالت لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ف ا ر ق ه فقال لها لا بد لك هو ابني فقالت دعوا معي ايام اتسلى به ثم خذه فوافق يعقوب ف ت ض ر ت في هذه الايام مكيده ليوسف جعلت في ن ض ا ك ه ش ي ء من م ر ا ث اسحاق ثم قالت فقدت شيئا ففتشوا اهل البيت فوجدوه عند يوسف وكان في شريعتهم أ ن ه من ترك شيئا ي أ خ ذ يأخذ صاحب الشيء السارق به يكن و عنده عبد ف أ خ ذ ت ه عمته بهذه الحين ليكون بجوارها لذلك قال إ خ و ة يوسف إ ن يسرق فقد ترك اخا له من قبل يلمحون على يوسف ثم ماتت هذه ا ل م ر أ ة عمه يوسف وعاد يوسف إ ل ى ابيه م ر ة أ خ ر ى هذا القصص هام لنا ليعلمنا ت أ و ي ل ا ل ق ر آ ن وتفسيره ولنعلم أ ن الذي جاءنا من ربنا أ ح س ن القصص اقول هذا و ق و ل ه ا س ت غ ف ر الله لي ولكم ا ض ع الله عز وجل وامنوا الى ج ا ب ه ا ل م د لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على الشيخ المرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ثم نبع ه عاد يوسف إ ل ى أ ب ي ه ولكن تهمه ا ل س ر ق ة كانت م ع ل و م ة أ ن ه ا م ل ف ق ة و أ ن ه ا من ت د ب ي ر ا ل ع م ة لحبها ليوسف ر أ ى يوسف في نومه الرؤيه ا ل م ش ه و ر ة أ ن ه ر أ ى إ ح د ى عشر كوكبا احنا قلنا أ ن يعقوب عنده اثنا ش ر ولد سته من ا ل ز و ج ة ا ل أ و ل ى و ا ن ي ن من ا ل ث ا ن ي ة و ا ر ب ع ة من الجاليتين يوسف ر أ ى اخوه حداشر والشمس ب حداشر كوكب والقمر ت ا ج د ي ن له ف ق ص هذه الرؤيه على ابيه ف ا س ت ب ش ى ابوه بهذه الرؤيه وعلم ان هذا الولد سيكون له ش أ ن يسجد له اخوته وابوه فقال له لا تقصص اياك على اخوتك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين يقال ان د و ج ه يعقوب اللي هي في نفس الوقت خالت يوسف سمعت ا ل ر ؤ ي ة ف أ خ ب ر ت أ و ل ا د ه ا بها فغاروا وقالوا إ ن ت أ و ي ل هذه ا ل ر ؤ ي ة أ ن هذا الغلام سيسودنا وسيكون أ ع ظ م ن ا فبداوا يظفروا ا ل م ك ي ن ة بقتل يوسف يقال أ ن يهوذا وهو الاخ غير الشقيق ليوسف وكان ا ر أ ء ه م هو الذي قال لا تقتلوه ثم كان الامر ان يوسف القيت ا ل ج ب ل وبيعت ل ع د ي د مصر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا الغلام يتهم في صغره ب ا ل س ر ق ة ثم يؤخذ من ا ب ي ه فينقذ بالجب حبا وحسدا ثم يباع ب ض ا ع وهو ابن الاكرمين ا هذا والله غالب على أ م ر ه اياك أ ن تظن أ ن هذا يحدث على غير إ ر ا د ة الله عز وجل إ ن م ا يحدث والله غالب على أ م ر ه وبتدفير الله عز وجل وكم من امر خفي وكم لله للامر الخفي يدق خفاه عن الفهم الذكي تأتيك به تساء أ ت ت ي ك به به صباحا وتاتيك المصره به بالعشي تراه سيئا وفيه لك الخير وكم لله ا للدق الخفي يدق خفاه عن الفهم ا ل ز ك ي وكم من امر تساء به صباحا و ت أ ت ي ك المطره به بالعشي فاذا غ ا ق ت بك الاحوال يوما فثق بالله الفرض العلي اعلم ان هذا الامر الذي تساء به هو من تدبير الله ع ن س و ا ج ه والله غالب على أ م ر ه إ ذ ا ظلمت و أ ه ن ت وظننت ان كل من في ا ل أ ر ض تخلى عنك ف ع ل م ان لك رب غالب على أ م ر ه و أ ن الذي ف ك ر ه قد يكون لك فيه الخير ص ا ر يوسف ب ض ا ع ة تباع وتشترى ياخذه عزيز مصر فيربى في بيت الوزراء و ا ل أ م ر ا ء ثم ي خ ت ل ى ب ا م ر أ ة وبكيد امراه نجان الله, ونجان الله واياكم من كيد كل ا م ر أ ة فراوغته عن نفسه فلما ابى اتهمته زورا وظلما فلما نتاه الله عز وجل من مكرها واظهر براءته ابت إ ل ا ان يشاركها فيه غيرها لما سمعت ن س و ة يتحدثن عنها ب أ ن ه ا شغفت بحب يوسف ا لو نفسها ل ش ف ت و ه يعني ح د ث ه ب ل و ا زي مثلا ا قد شغفها حبه ف أ ع د د ت لهن متكئا وقالت ليوسف اخرج ع ل ي ه م فلما ر أ ي ن ا ه أ ك ف ر ن ه م وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ف إ ذ ا بيوسف الذي يعلم صدر نفسه يلجا الى ربه ويقول رب ان نزلن ا ح د إ ل ي منا يدعونني إ ل ي ه و إ ل ا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن و أ ك و ن من الجاهلين يوسف ي ل ج أ الى ربه ليحمين من كيدهن وانا وانت الى من ن ل ج أ اياك ان تظن ان هناك ع ص م ة لك فانت لست بنبي اذا كان يوسف ا لما ص د ي النبي ق ل ر أ ى ك ي د ه ن أ ش ي على ن ف س ه وقال ر ب إ ن لم تصرف عني كيدا هند من ا ل ص غ ا ب ة والغراض و أ ا ت م ن ا ل جاهلي فمن الذي صرف عنه كيدا ه ن إنه ل ل ه ص ر ف ع ن ه ك ي ف ه ن و ن ج ا ك من ه ن ف ض ل من ه ن ف ض ل ا ل من ن ا ك ا ف ل من ن ا ف ض ن ه ن ا ف ض ل من ن ا ل من ن ا ض ع ا ل من ه ن و ك ا ن ف ي ا ل س ج ن ا من هناك ا ل ي ن ر أ ا ك ا ف ه م ا أ ن ه يعصر خ م ر هناك ا ل آ خ ر أ ن ه ي ص ل ف و ت أ ك ل الطير من ر أ س ه ف س أ ل يوسف عن ت أ و ي ل هذه الرؤيه وقبل أ ن يفسر لهم ا ل ت أ و ي ل دعاهم الى دين الله و أ ع ل م ه م التوحيد نقف عند هذه ا ل ن ق ط ة حتى لا أ ط ي ر عليكم أ ك ث ر من ذلك ونكمل إ ن شاء الله في اللقاء القادم حتى نعلم كيف انتقل بنو اسرائيل أ ب ن ا ء يعقوب ف إ ن يعقوب هو إ س ر ا ئ ي ل الملقب ب إ س ر ا ئ ي ل كيف انتقلوا من أ ر ض فلسطين إ ل ى أ ر ض مسجد وكيف عاشوا فيها ثم كيف خرجوا من مصر الى سيناء وكيف عادوا م ر ة اخرى الى ارض فلسطين ثم كيف طردوا من ارض فلسطين وكيف حرمت عليهم اقام ا ل د و ل ة فان اليهودي يؤمن انه لا يحل له اقام ا ل د و ل ة اليهودي الذي هو على م ل ة إ ب ر ا ه ي م وعلى ش ر ي ع ة موسى يؤمن ب أ ن ه لا يحل له أ ن تكون له د و ل ة و أ ن الله قد كتب عليهم أ ن يعيشوا محكومين ليس حكاما و ع ل م ا ؤ ه م ا ل آ ن يعلمون أ ن قيام د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل مخالف لدينهم و أ ن ه ع ن د ه حرام أ ن يعيشوا فيها لذلك لم ينتقل كل اليهود في العالم إ ل ى د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل وهناك في مصر ما زال يعيش بيننا يهود كما تقول اخر الاحصائيات يوجد م ث ن أ س ر ة ي ه و د ي ة في مصر بين ا ل ق ا ه ر ة و ا ل ا س ك ن د ر ي ة يرتبون الذهاب إ ل ى أ ر ض فلسطين يعيشون بيننا لهم ما لنا, لنا وعليهم ما علينا ن س أ ل ا ل م و ل سبحانه وتعالى ان ي ن ف ل ن ا ذنوبنا و ا ص ر ف ن ا في أ م ر ن ا و أ ن يثبت أ ق د ا م ن ا و أ ن ينصرنا على القوم الكافرين اللهم ارنا الحق حقا و ر ز ق ن ا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا و ر ز ق ن ا اجتنابه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من ذ ك ا ه ا انت وليها مولاها اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله اللهم لا ت ع ا م ن ا بما نحن أ ه ل ه اللهم لا ت ع ا م ن ا بما نحن اهله وعاملنا بما أ ن ت أ ه ل ه أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة انت اهل ا ل ت ق و واهل المغفره اللهم اصلح عيوبنا واغفر ج ن و ب ن ا اللهم ا ص ر ن ا ولا تصطحنا اللهم ص ر ن ا ولا ت ص ض ح ن ا اللهم لا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا ضرفه عين اللهم إ ن ك إ ن س ك ل ن ا الى أ ن ف س ن ا س ك ل ن ا الى ذنب و م د ل ة وخطيئه وعار برحمتك نستغيث أ اغثنا يا م ي يا مغيد اللهم أ ن اغثنا من اللهم شهواتنا أ من شهواتنا اللهم أ غ ث ن ا من ضعفنا اللهم أ غ ث ن ا من جهلنا اللهم أ غ ث ن ا من فقرنا اللهم أ غ ث ن ا من ذنوبنا اللهم ارثنا من ذنوبنا اللهم ارثنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل ا خ ر ة ح س ن ة وفي ا ع ذ ا ب النار اللهم اجعنا المستقيم ايمانا اللهم اجعنا ا ل م س ت ق ي ن ا م ا م ا اللهم اجعنا ا ل م س ت ق ي ن ا م ا م ا اللهم اجعنا المستقيم ا ي م ن ا اللهم ا ج ع ن تكون ع ل ى ن ي ت ن ا افضل م ن س ر ن اللهم ا ا ج ع ن تكون ع ل ى ن ي ت ن ا افضل م ن س ر ن ا اللهم انقذ لنا الذنوب اللهم اذلنا ب ت و ب ة اللهم اذلنا ب ت و ب ة اللهم انا نسالك في هذه ا ل س ا ع ة ا ل ط ي ب ة ان تنظر الينا في هذه ا ل س ا ع ة ا ل ط ي ب ة نظره رضا لا ت ص ح ط علينا بعدها ابدا اللهم انظر الينا في هذه ا ل س ا ع ة ا ل ط ي ب ة نظره رضا لا نشقى بعدها ابدا اللهم اصطفنا الصالحين اللهم اصطفنا الصالحين اللهم ا ح ش ر ن ا م ع النبيين اللهم اصطفنا على النبيين المصطفى من الفرص الاعلى اقول هذا القول هذا القول و ل س ت غ ا ن ا ل ل ه ل ي و ل ك م س ب ح ا ن ا ل ل ه و ا ش ل ل م د ل ل ه أ ش ه د ا ل ل ا إ ل ه إ ل اشهد اللهم ا ل ل ه م اشهد ش ه د اللهم ا ش ه اللهم ا ش ه 「あのがとうございました」 الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح الرحيم م م ن ا ل ك يوم ا ل و ي ه غ ي ن ع ب د و ح ي ك ن ا ت ع ي ن ض م و ن ا الصراط ا ل م ت ق ي فراط غير الذين ا عليهم ل أنعمت <تصفيق> م غ سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق ا س و ى والذي ق ص ر ف ه د ى والذي ل موسوعه النابلسي ه إ ع ل م ا ل ج ع ر و م ا يخفى و ل ر ك ل ا س ل ذ ك فيتذكر م ي ت ذ ك ه ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكدرى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا ق ر أ ت ل ح من ت ذ ك ى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير ه و و ا ق شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ت م ا ع ي どう Allahu Akbar. موسوعه النابلسي ر ح م للعلوم الاسلاميه نحكم ولياك ي ط س غير المعصوم عليهم ورفض الله المسلمين قل <تصفيق> هو الله احد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Let Hello. 「あなたはあなたのお話を聞いてください」